هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نقفة أمشاد نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما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 فان طيرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنّتا وحريرا متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمس ولا زمHERIRA ودانية عليهم ظلالها وذلنت قطوفها تذنينا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِينًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِينًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ نُؤْلُؤً مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً واذكر اسم ربك بكرة وأصيناً ومن الليل فاسجد له وسبح ليلاً طويلاً إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدينا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبينا وما تشاءون إلا أيها شاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما الله أكبر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 círát a Lézíne angamte őreim, vagyir a وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم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 فِينَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ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 vallon